أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان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 أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما وماء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 وَلَبِئْسَ مَا شَرِبوا بِهِ اَنفُسُهُم لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ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 لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان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 ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تَتْلُو الشياطين على ملك سليمان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 بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن مَا لَهُ في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان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 ولبئس ما شغوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان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 إن به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلق ولبس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان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 وَلَبِئْسَ مَا شَرَبُوا بِهِ اَنفُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم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 وَسَعَتْ سِيَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَأْوُدُ حِفْظُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نوم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 وَسَعَ كُرْسِيهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَأْوُهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تبدوا ما في أَنفُسِكُمْ أَوْ تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 بسم الله الرحمن الرحيم. جهدا الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقصة. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نار سوف نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا يذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم ناراً, نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إِنَّ الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا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 سوف نسليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم ناراً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 سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً ويرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما بسم الله الرحمن الرحيم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 انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواهم النار وما للظالمين من انصاف لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم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 وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون قل أتعبدون من إِنَّ مَا لَا يملك لكم ضرا وَلَا نفعا والله هو بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لهم موسى أَلْقُوا مَا أَنتُم ملقون فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جئتم بِهِ السِّحْرُ إِن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى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 ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فَإِنَّمَا حسابه عند ربه إِنَّهُ لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوا بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات لقرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب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 دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثير كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق إِنَّكَ أَنْتَ العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن الْمُتَّقِينَ فِي في أَمِينٍ فِي جنات لبسون من سودس و متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين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 فَاتَّقِب إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا صَيَّتُ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إن نا سمعنا كتابا أزلا من بعد موسى مصدقا لما بين يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا يُعفِّر لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ يُعْفِر لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِدْكُم مِن عذابٍ أليمٍ وَمَن لَا يُجْبَدَعِي اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ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 كتابا أنزل من بعد موسى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق تقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم عذاب أليم، ومن لا يجبداعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال. أَنَا إلَيْكَ نَثَرًا مِنَ الجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا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 كثيرين يا قومنا اجيبوا داعي الله اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجتكم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 ارحمين يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فباي ال كذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري اشر اريد بمن في الارض أَمْ اراد بهم ربهم رشدا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا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 I'll Surah <laughs> الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدوره ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما لو ولد ولولا إذا دخلت جنّة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما لو ولد و لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل من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 قلت جننتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منكما لو ولدا بسم الله الرحمن الرحيم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 إِنَّكَ أَدُلَّ الَّذينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا لِكُلِّ الْعَالَمِ وَإِنَّكَ أَدُلَّ الَّذينَ كَفَرُوا ما سمع الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ياك الذين كفروا ليزلقون كب أبصارهم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَإِن يكاد الذين كفروا ليزلقون كبأ بصرهم لما سمع الذكر ويقولون إنه لمجنون وما